Book 2 92 92 92 että sanalla 2 الجانبية باستخدام Anna 2 الجumal الجانبية باستخدام أن اثنين. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. منوا أرسطا. أتت نين إنه يضايقني أنك تشرب بيرة. كثير هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. <تصفيق> إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي جدا هكذا. لولن <تصفيق> اتهان أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. لولن أعتقد. Äntä hu, elää takid Toivomme, että hän nai Toivomme, että hänellä on Näemul, että hu, seäntä hu, seäntä että Naamulu anjakuna än ja kuunledeihi mäilun käsiir. Nä muulän ja kuun mäil käsiir. Toivomme, että hän on miljonääari. Naamulu änjä kuuna miljoneran.. Nä muul enjä kuun, Kuulin, että vaimosi joutui <tuhat> onnettomuuteen. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قُولنَ إِتَّهَانَ مَكَاءِ سَيْرَالَسَّة. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماماً. سمعت أن سيارتك تالفة تماماً. منوأ إلهدّتّا أن تلّيتّ. إنه يسعدني أنك قد أتيت. يسعدني أنك قد أتيت. منوأ إلهدّتّا أن Innahu että olet mieltä. Innuusaidoni, että Minua ilahduttaa, että haluatte ostaa talon. Minä pelkään, että olet mieltä. Innuusaidoni, että olet mieltä. että että että أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. من أحبلكن؟ حتى يودمنا أتتامان تاكسين. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. من أحبلكن؟ التامين والرمل الرها. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أن أنني ليس معي نقود.